بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر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 الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوت عذاب إن ربك لبالمرصاد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 إذا دكّت الأرض دكّ دكّ و جاء ربك والملك صفّ صفّ وجاء يوم إذ بجهنم يوم يتذكر إنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتُ غَنَّى بَسَلْ مُطْمَئِنَّهُ إرْجِعِي إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةٍ فَذْخُلِي فِي عِبَادِي وَذْخُلِي جَنَّتِي